يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانه من دونكم لا يaelunukum خبالا وادوا ما عندتم وادوا ما عندتم قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِنُونَ